الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّ الْحِكْمَةَ مِنْ حِكْمَةِ رَبِّكَ الغير الغضور على الله والله خير الماترين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كسروا وَأَمْطَهِرُكَ مِنَ النَّذِيرِ كَثُرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ النَّذِيرِ كَثُرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ مرجعكم سحكم بينكم فيما كنتم ثم إلي مرجعكم سحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة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 ولساننا ولسانكم ولساننا ولسانكم وأنفوسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم لب ثم نبذه الف نجعل نعمة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم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 يُونَ فِي ابْرَاهِيمَ وَمَا وَمَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ وَالْإِنْهِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وستكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذين الذين آمنوا وجه النهار واتفروا آخرة, آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى ما أوتيتم أو, أو نحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله ذو السبب العظيم. الله أكبر.